التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمينون بالمعروف التائبون العابدون الحامدون السادحون الراكعون الآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الْآمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ